ني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائ إلا فرارا وإنني كلما دعوتهم لتوفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستوشوا ثيابهم واستوشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إن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 ويمدذكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا توجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا جعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساقا لتسلكوا منها سبلا قالوا نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا قسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهته ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعنق ونسرا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِيدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِنَّا فَضِيقَتْ آتِهِمْ أُغْرِقٌ فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 ولا تزيد الظالمين إلا تبار.